ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أي يتمس ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتمس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون